بوك واحد وثمانون واحد وثمانون ايستم او الماضي واحد الماضي واحد سخريبي. يكتب يكتب لسكريبيس لترن هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. هاي شي سكريبيس كارتون. وكتبت هي, وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. لاجي يقرأ يقرأ للاجيس ريفون هو. قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة كايشي ليجيس ليبرن وقرأت هي كتابا وقرأت هي كتابا بريني يأخذ يأخذ ليبرنيس سيجاريدون هو أخذ سيجارة هو أخذ سيجارة هي أخذت, هي أخذت قطعة شوكولاته هي أخذت قطعة شوكولاته هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا، ولكن هي كانت وفية. لاستيس مال diligента. said she استيس diligента. هو كان كسولا، ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا، ولكن هي كانت مجتهدة. لاستيس مال ريشا. <سؤال> said هو كان فقيراً ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيراً ولكن هي كانت غنية. <هو> كان لنهابس ماله هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. لنأتي بالشансة. سد مال بالشансة. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. لنحبس السuceson. سد مال بالسuceson. هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء <سؤال> هو ما كان سعيداً، بل كان تعيساً. هو ما كان سعيداً، بل كان <سؤال> هو ما كان ودوداً، بل كان غير ودود. هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود